ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يبال لنا جميعا قوم منظورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل الله أن ينزئكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب وأن ينزئ الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك جامع بالحجر في النسيم في الرياض أسأل الله أن ينزئهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاعات أيها الإخوة والأخوات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 فتقول مثلا طروع الفجر قبلها ثم بعد ذلك انتشار الـ الـ الـ الاسفرار الجو وان يكون مسترا جدا وان يظهر الضوء ثم تطلع الشمس اذا جاءت هذه الاشراط عرفنا ان الشمس بعدها فتقول طيب ما هي اشراطه يعني علامات مثلا مجيء الليل فتقول مثلا ان تميل الشمس الى المغيب أن تحمر الشمس قبل غيابها أن يبدأ الظلمة تزداد ثم تأتي بعد ذلك الظلمة الشديدة الليل فكل شيء في الغالب له أشراب له علامات الساعة جعلها الله تعالى لها علامات تأتي لكنها تأتي بغتة هذه العلامات تأتي لكن وبعد ساعة النفخ في الصور يأتي بغتة كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكيل هذه الأشراب كثيرة وقد يسر الله تعالى لعدد من أهل العلم أن يجمعها في كتب ويعني يختلفون في قوة هذا الجمع وأيضا في تقسيمها وترقيمها فبعضهم يصلها إلى خمسين من علامات الصغر بعضها يصلها إلى ثمانين بعضهم يصلها إلى مئة بحسب قدرتك على الجمع من الأحاديث وحسب قدرتك على تصليفها في الكتب مثل الكبائر مثلا بعضهم يؤلف كتابا في الكبائر فيذكر فيه من الكبائر مدرى خمسين ثم يأتي واحد آخر من أهل العلم ويؤلف كتابا في الكبائر كبائر الذنوب ويجعلها سبعين ما يعني أن الشخص الآخر اخترق واخترع كبائر جديدة لا وإنما لأنه ازداد بحثا أكثر فوجد أحاديث فيها ذكر لأنواع من الكبائر فجاء وضمها فأدرك ما فات الأول ويسر الله تعالى العبد الفقير وجمعتها وصلت إلى مئة وأحد عشر علامة صغرى أما العلامات الكبرى فهي عشر وقد اتفق عليها أكثر أهل العلم وهذه العلامات الكبرى العشر هي التي جعل الإخوة فيها هذه هذه دورة المباركة العلامات الصغرى كثيرة بعضها وقع في أهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة موتي فجعل موته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة طيب في علامة قبلها من علامات الساعة؟ نعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قال بعثة أنا وسأك هاتين وقرن بين السبابة والوسطى ثم جعل صلى الله عليه وسلم موته أيضا علامة من علامات الساعة وعد علامات الساعة الكثير قد يقول يقول بعضكم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 يبتعد عنه طالب العلم عادة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة مثلا انتشار القلم انتشار القلم انتشار الكتابة القدرة على الكتابة الناس في السابق كثير منهم ما يعرف يكتب يعني كانوا يطوفون بالكتاب في القرية يبحثون عن واحد يقرأها او يكتب لهم ما يجدون فيقول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة انتشار القلم طيب تعال طبق هذه العلامة الصغرى تجد مثلا تطبقت في بعض الدول لكن في بعض الدول لا تزال أمية عندهم تصل إلى 60% من الشعب هل نقول والله عندكم انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم ما انتشار القلم عندهم ما يعرفون يكتبون إلا 40% من الشعب أما العلامات الكبرى مثل العلامات التي نتحدث عنها الآن فهي علامات عشر جاء بها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الذي تحدثوا عنه اليوم وهو الدجال والدجال هو أهم علامة من علامات الساعة الكبرى يعني من علامات الساعة الكبرى العشر الدجال ومنها خروج الجابة ومنها ظهور يأجوج ومأجوج ومنها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ومنها ثلاثة خسوق خصم بالمشرب وخصم بالمغرب وخصم جزيرة العرب ومنها هي آخرها نار تسوق وتخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم ومنها ذكروني تنتين تين فطلوع الشمس من مغربها لا المهدي من الصغرى ليست من الكبرى ذكرنا الدخان وذكرنا الدجال وذكرنا الدابة ذكرنا الدابة ولا ما ذكرنا ذكرنا الدابة الله هاي ولدينا <تصفيق> ها 9. 9. لا لا يا ولدي دخلنا في السياسه <تصفيق> <تصفيق> حيث نور ذكرنا ذكرنا يا جوج ما جوج الله يجيرك منهم خروج المهدي من الصوره ليس من الكبرى ها طيب يمكن اذكرها اثناء, الـ الـ أثناء حديثنا باذن الله الدجال هو اعظم فتنه في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبل إلا حذر أمته الدجال ما فيه نبي نوح عليه السلام قبل ما يموت قال لقومه انتبهوا من الدجال انظهر فيكم لا تتبعوه ولا يعني واحذروا منه عيسى عليه السلام حذر أمته من لوط هوت صالح شعيب ما من نبيه أكثر من 120 ألف نبي اللي بعثوا كلهم حذروا أممهم من واحد من شخص واحد من البشر لأنه من نسل آدم هو بشر مثلنا الدجال إلا أنه عنده أنواع من السحر يمكنه الله منها حتى يمتحن إيمان الناس ما من نبي قبل إلا حذر أمته المسيح الدجال حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن المسيح الدجال ثم دخل بيته فلبث الصحابه وهم جالسون يتحدثون عن طيب اذا طلع ماذا سنفعل طيب هو يطلع من وين يتحدثون عشانهم الموضوع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم يقول ف قال اما على مكانكم قالوا نعم يا رسول الله انك ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت يعني حقرته وأنه كذاب دجال أعور العين لا تصدقوه وفي نفس الوقت خوتنا منه أنه يتبعه الناس وأنه يفر الناس منه فخفضت فيه ورفعت حتى ظلمناه بطائفة النخل ظلمناه القريب وصل النخل فقال صلى الله عليه وسلم لهم إيش قال لهم هل قال لهم لا لا تخافوا منه ليس لهذه الدرجة لا لا تعطى الموضوع أكبر من حجمه لا أكد عليهم أكثر قال أغير الدجال أخوفني عليكم في فتنة أعظم من الدجال أخاف عليكم منها أغير الدجال غير الدجال أخوفني عليكم بعدين طمني قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حاججه دونكم والله انطلع الدجال يا صحابة وأنا بينكم أبت اتركوه عليكم أنا الذي بإذن الله أحاجه دونكم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم إذا أنا توفاني الله وخرج الدجال إن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد هذه دبر نفسه مع الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين يعني فتنة المسيح الدجال وعظم هذه الفتنة ويبين صلى الله عليه وعليه وسلم أيضا أن هذا الدجال ينبغي أن يستعيد الناس منه قال صلى الله عليه وعليه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر كل صلاة يستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال أنه في آخر الصلاة نقول الله من يعوذ بك ومن فتنة المسيح الدجال لاحظما تesome كل صلاة تصليها يسمى أن تختمها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 لا يعرفون ما هي علامات الدجال ما يعرفون ما هي الفتل التي يأتي بها الدجال ينشأ جيل ما يعرف عن الدجال أي معلومة يعرف إن فيه رب فيه رب لازم نعبده فيه رب سبحانه وتعالى يعني قدير قدرته جل وعلا أعظم من قدرة البشر فيه جيل يطلع جاهل عنده معلومات عامة عن الربوبية لكن معلوماتك في الأمور الدنيوية كثيرة مثل ما واقع اليوم مع الأسف تجد بعض أبنائنا اليوم الصغار يتعامل مع الآيباد ويتعامل مع الأجهزة الحديثة تعامل الخبير بينما ربما لو, لو تقول لي سمعلي يعني قصار الصور يخطأ فيها يعني مدى يظهر جيل عندها المعلومات لكن تعال عند المعلومات الشرعية ما هي موجودة فلما يظهر هذا الجيل ويصبح حولي في الأرض هو اللي كبار وصغار وهذا الجيل الجاهل يطلع الدجال يطلع الدجال ويقول لهم انا ربكم يا سماء انطري وتنطر يا ارض اخرجي كنوزك تخرج كنوزها يا ارض انبتي تنبت يقتل الرجل ويقول لك قم حيا ويقوم حيا انا ربكم عندها يقول هؤلاء نعم انت ربنا ليش لان العلامات التي تدل على كذبه ما يعرفونها هم خلاص نسوها لماذا؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام هنا وسط حالهم قال حتى يذهل الناس عن ذكره خلاص ما يذكرون الدجال يمكن بعد ثلاثين أربعين سنة لو تقول واحد تعرف الدجال؟ قال أي دجال منه الدجال؟ ما يدري يذهل الناس عن ذكره يغفلون وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر حتى خطب الجمعة ما عاد يتكلمون عن الدجال اتكلمهم في قضايا أخرى تماما وبالتالي الدجال لما يشعر لما يأتي الوقت الذي يكون مناسبا لخروجه والناس في جهل تام به عندها يخرج الدجال ويدعي أنه ربهم لذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر منه وبالتعوذ منه المسيح الدجال هو رجل من بني آدم طوله مثلنا نوع عرض من بني آدم من ثلالة آدم عليه السلام سمي بالمسيح قيل لأن عينه ممسوحة عين الدجال ممسوحة إحدى عينيه اليسرى على الأغلب وبعضهم قال اليمنى على أعلى روايات لكن الأقرب أنها اليسرى كالعنبة الطافية الآن يا جماعة لما يكون العنب ينبط في, في, في شجره و وتترك العنب ما تجنيه تجد العنبة تكون مليئة بالماء فإذا تركتها ماذا يحصل فيها؟ تبدأ تجف تجف وتصفر وتطفى فيقول صلى الله عليه وحيانا أنت لما تأخذ لما تشتري عنب تجد بعض العناكيز فيها عنب صائرة مثل الزبيب ولا أنا غلطان زين؟ طافية فبدل معينه مليئة بالماء كأعيننا الآن لا تصبح إحدى عينيها عوراء كأنها طفت كأنها انطفت كالعنبة الطافية بعد يلاحظ صلى الله عليه وسلم لماذا قال مثلا كالرمانة الطافية لماذا قال كالعنبة لأن أشبه شيء بعين الإنسان العنب قلنا لا دائرة العنب هذه أشبه شيء بعينه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا قال كالعنبة الطافية وأخبرنا صلوات ربه وسلامه عليه بهذا لأجل أن نحضر منه فسمي مسيحا لأنه منسوح العين وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فره يطوف الأرض كلها في أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويسائر أيام كأيامكم كما سيأتي تفسيره بإذن الله فقيل سمي مسيحا للأول أو سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض وخلق الله تعالى مسيحين مسيح مسيحا صادقا ومسيحا كذابا أما المسيح الصادق هو المسيح عيسى بمريم عليه السلام الذي كان يمسح المريف فيبرأ بإذن الله والمسيح الكاذب هو المسيح الدجال الذي ذكرنا سبب تسليته بالمسيح سمي بالدجال لأنه كذاب الآن ليش ما قال المسيح الكذاب ليش قال الدجال أيهما أعظم وصفا بالكذب الكذاب أم الدجال الدجال فكأنه من كثرة اختراعه وكذبه وتصنعه للأمور سمي بالدجال أي كثير الدجال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله إذن قبل الدجال يأتي من علامات الساعة الدجالون مثل مسلمة الكذاب قال أنا دجال ومثل سجاح مرأة أيضا قالت إنها نبيه. مسلمة الكذاب قال إنه نبي وهو كذاب دجال سجاح أيضا امرأة قالت إنها نبية وتبعها قومها ثم إن بعض قومها ما عجبهم أنها امرأة وصير نبي فقال أحدهم قال أضحت نبيتنا أنسى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا يقول حن جاءنا نبيه حرمه غير أنبيهم رجال ولما جاء مسيدنا بيتدوج سجاح نبي يدعي النبوة وهي أيضا تدعي النبوة قال له قومها لابد تعطينا مهرا تتزوج نبيتنا لازم تعطينا مهر فقال أن يرضيكم أن أسقط عنكم صلاة قالوا نعم أسقط الفجر والعصر قال أسقطتوهما فهذا مهرها ودخل عليها فكلهم كذابين دجالين يعني فظهر الدجال وليل إلى زماننا هذا لا يزال يخرج بعض الدجالين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في أحاديث كثيرة ووصفه عليه الصلاة والسلام وصفا دققوا في هذا الوصف لماذا؟ لأن الدجال في آخر الزمان وهو يطوب في الناس قال عليه الصلاة والسلام عن حاله من سمع بالدجال فلينأ عنه ليفر من بين يديه ليبعد عنه فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه من الفتن يأتي واحد يقول أنا متأكد أنه الكذاب سأذهب قابلة أنا يا جماعة أعرف أن الكذاب والله أدري سأذهب أحاوره أناقشه فإذا وصل إليه وراء الفتن انقلب إيمانه أنه كذاب انقلب إلى تصديق به وآمن به وهو عن دين الله فيقول صلى الله عليه وسلم لا يعرض احد أحدكم نفس نفسه لا يعرض أحدكم نفسه لهذه الفتنة ينأ عنه طيب فيه واحد في آخر الزمان هو اللي يأتي ويقف أمام الدجان ويقف وقفة رجل هذا أعظم الناس شهادة عند الله تعالى من هو هذا قبل عيسى قبل عيسى عليه السلام هذا قبل أيضا ليس المهدي هو رجل من أمة, رسم... من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا اسمه هذا الواحد يا جماعة يسمع بالدجال وأن الناس تبعوه فيتوجه جهة الدجال مباشرة فإذا أقبل جهة الدجال وإذا مسلحة الدجال أصحاب السلاح يحمون الدجال من أماكن بعيدة فإذا أقبل أمسكوا به قالوا له إلى أين تذهب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 فأتوا به إلى الدجال فيقول له الدجال أَوَمَا تؤمن بِي الدجال واقف قشر مثله يعني ومكتوم بين عينه كفراء وعينه ممسوحة وابحن هذا كذاب ربنا سيكون بهذه الصفات المعقصة فيقول له الدجال أَوَمَا تؤمن بِي فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيرفع الدجال السيف عليه ويضربه ويضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرض مثل أنه واحد مع عصى أو حصات أو كذا ثم يرميها فيصبح بينها وبينها مثلا عدد من الأمتاع فهو لما يضربه من قوة الضربه يطير قسمين رمية الغرض يقطعه جزلتين ثم يمشي الدجال بينهما ثم يلتفت على اللي عنده ويقول لهم رأيت من أحييته لكم تشكون إني ربكم فيقول الله لا لا ما نشق أنت ربنا لو تحييه ازددنا يقينا أنك ربنا قال فيقول له قم فيجتمع الجزءان ويقوم فيقول له ها أمنت بي فيقول ما بك إلا بصيرة أنت المسيح الكذاب فيأتي الدجال ليقطع رأسه فيجعل الله ما بين سر قوته عند كتفه إلى أذنيه نحاسم يبغى يضرب ما يستطيع الدجال فيأخذه ويلقيه في ناره التي هي جنح أو هي ماء بارد هي ماء بارد كما جاء في النص طيب هذا الشاب يا جماعة لولا أنه كان طالب علم وقارئ عن الدجال وعارف صفات الدجال قل كان ممكن ينتبعه لا يدري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 وقد تحقق فيه كيف ممكن يقدر يسوي في عشرين غيري؟ ليش قال الشاب يا ناس تره ما يستطيع يفعلها إلا بواحد وهو أنا فعلها وانتهى لا تصدقوا كيف عرف هالمعلومة لأنه قرأ الحديث هذا وقرب العلم وعرف صفات الدجال وعرف أن الدجال يقطع واحد نصفين فلما وقع هذا الوصف عليه هو علم أنه هو الشاب الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك اسمعوا الآن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا ذكر لنا صفات شكل الدجال صفات خلقية للدجال قال إنه شاب قطط عينه طافئة أول شيء هو شاب ما رح يأتينه شاي هذه أول معلومة قطط شعره مجعد طويل يضرب إلى الكتف تقريبا مهما يجي نهو أصلع ولي يجي مثلا هو شعره إلى شعره ناعم جدا لا. حتى وصف شعره أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأتي أحد يقول والله ما اتبعت ما دريت أنهى الدجال كيف ما دريت حتى شعره أخبر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم بسببته أقام الحجة علينا قال إنه الشاب قطط عينه طافئة كأني طافئة ذكرت لكم يعني منطفئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن وعبد العزة بن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية قال فمن أدركه منكم فليقر عليه فواتح سورة الكهف إذن احفروا فواتح سورة الكهف حفظوها ابن عام طيب من وين يخرج الدجال هو يخرج ابن اليمان ويخرج من جزيرة العرب ويخرج يجينا من الغرب ولا من الشرق ولا من الشام ولا من العراق ولا من المصور ولا من السودان من وان يأتينا طيب الدجال قال إنه خارج خلة ما بين الشام والعراق في منطقة بين الشام والعراق سيخرج منها الدجال وانظر إلى فقه عليه الصلاة والسلام الشام و العراق قال إنه خارج خلة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 أهم شي صلاتنا يا رسول الله اليوم اللي سنة بيصلي فيه خمس صلوات ولا اقل ولا أكثر قال لا أقدروا له قدره يعني انظروا مثلا كم كنتم تلبسون بين الفجر والظهر أمثلا أربع ساعات بين الضار والعصر مثلا ساعتين بين العصر والمغرب ساعتين مثلا يعني أقدروا قدره إذا مضت والشمس طالعة لأن السنة كاملة تظل الشمس طالعة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 إذا كانت وراءه ريح تدفعه قال كالغيس استدبرته الريح فيأتي على القول فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيطمر السماء فتمبر والأرض فتمبت فتروح عليهم سارحتهم السارحة الغنم ذهبت تسرح ترعى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 فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل تبدأ الأرض تتشقق ويطلع ذهب شف الآن بعض الأمم السابقة فيها أموال هذه الأموال أين ذهبت إما حفروا في الأرض ودفنوها أو إلا مثلا ماتوا مع تتابع السنين التراب غطى على بيارهم وغطى يعني الآن يقال مثلا في الربع الخالي يقال في قرى كاملة غطتها الرمال في أماكن تكون مثلا الرمال غطت أودية كاملة هذا الوادي كان في قرية وغطته الرمال مثلا على علو مئة متر مئة متر خلاص غيبتهم تماما طيب هذه الأرض هذه التربة يمشي عليه الناس لا يدرون تحتهم قرية كاملة إلا عبر بحث جيولوجية ودراسات فيمر الدجال بالخليبة يقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل يعيسي بالنحل النحل لما يسير مجموعات تتبعه الكنوز تمشي وراءه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا هذا الذي ذكرنا قصته فيضربه بالسيف فيقطعه جسلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك هذا الرجل يتهل الوجه يضحى كمام الدجال يعني أنت كذاب يا دجال لما تقطعني تظن أني لن أعلم بأنك الدجال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاكه وسوف يأتي معنا بعد قريب هلاكه بإذن الله تعالى الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة له أول شيء ذكرنا لكم صفة شعره وصفة عينه وأنه شاب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 ثم قال صلى الله عليه وسلم وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا لا يمكن ربكم ينزلكم بالأرض وترونه إلا بعدما تموت إذا مات الإنسان وبعت يوم القيامة ان كان من أهل الإيمان والتقار رأى ربه جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب مكتوب يا جماعة بين عينيه كافر كفراء. كما في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن اللي يعرف يقرأ سيقرأها كافارة والمؤمن اللي ما يعرف يقرأ أيضا سيعلم أن هذه معناها كافارة قد يقول بعضكم كيف ما يعرف يقرأ ويقرأ هذه يعني نقول كما أن الآن الإنسان الأمي الآن لو تأتي بإنسان أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب وترسم له شجرة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 الدجال رجل جسيم ما هو بنحيل ونحيل جسيم أحمر في حمار يعني ما هو أسمر أبيض على حمرة جعد الرأس أعور العين رجل جسيم يعني رجل عظيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصف يكفي في من هذا الوصف أن تعلم أن الدجال أعور وربنا جل وعلا له أعظم صفات الكمال ولا يكون بهذه الصفة يعني بصفة العوى الدجال يا جماعة أعور العين اليسرى وهو كثير الشعر كما ذكرت وشعره ليس ناعما شعره جعب وهو رجل قصير جسيل لكن قصير وهو أبحج الأبحج يا جماعة هو الذي ساقاه متباعدان تجا مثلا الفخرين ملتصق عادي لكن إذا جيت عند الساقين تجدها متباعدة فيها ميلان فهذا هو الأبحج ونه هو أسامي أخرى عند العرب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض تراه العين ماء أبيض ولا في الحقيقة ليس ماء والآخر رأي العين نار تأجج قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشوف منكم الدجال ليأتي إلى النهر الذي يراه كأنه نار وليغمض عينيه ثم ليطاطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الدجال من سوح العين عليها ظفرة غليظة مكتومة بين عينيه كافر يقاؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الضفرة معه الضفرة الحكمة طبعا من كونه أعور أن الله جل وعلا جعل فيه من قصره ومن فحج ساقيه ومن عور عينه ومن شكله ما يدل أنك ممكن تكون رب أنت يا دجال لو أنك رب لأصلحت نفسك أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان صلحت عينك يا دجال أنت فأقولك رب تقدر على كل شيء كان أصلحت ساقيك دجال لكن أنت يا دجال مليء بالنقائص قل أنا ربكم طيب ربنا ليش ما صلحت نفسك ولذلك جعل الله تعالى فيه هذه النقائص الظاهرة المسيح الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحديث كثيرة وذكره الله جل وعلا إشارة إليه في القرآن يقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول النبي سرعه عليه الصلاف ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ما هي هذه الثلاث طروع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض هذه العالمات الثلاث إذا خرجت لا يصح نفس الايمان ولم تكن امنت من قبل واكتبت في ايمانها خيرا الدجال متى يخرج ايش ترتيبه تخرج علامات الساعة تتقارب الاسواق يتقارب الزمان يكشف يظهر القلم ترشد التجاره علامات معينه ثم يخرج المهدي خلال ذلك والمهدي هو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 فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يأتي عيسى بن مريم في ظلمة الليل إلى هؤلاء المجتمعين المحصورين من الدجان هؤلاء قبل مجيء عيسى بن مريم يكون عندهم اجتماع في الليل يقول بعضهم لبعض يا جماعة إلى متى ننتظر الدجان أحاط بيها في كل مكان وأفسدها نساء انا واقصد ان الناس جعلوا يتبعون النساء والرجال لازم ننزل نقاتله لا لا تقاتلوا بل بالقاعله ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله انما قال فروا من خوف على دينكم احنا مجموعه ان شاء الله لا. يبدون يتحاورون ففي اثناء حوارهم يؤذن لصلاه الفجر طيب ف يقيمون الصلاه فتلقى عليهم ظلما إما عاد عندهم ضوء وينطفر أو شيء تلقى عليهم ظلمة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام بينهم عليه لأمة الحرب لأبس لباس الحرب ثم يسفرون وإذا عيسى بينهم فيمسح عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة يعلمون أن الله قد كفاهم الذجال خلاص عيسى هو اللي يعرفون لا حديث يقول عيسى له تقدم فيقول تقدم أنت يا روح الله أنت نبي أن تقدم فيقول عيسى لا إنها لك أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة يقول عيسى أمتكم أفضل الأمم لا يمكن واحد من أمة أخرى يصلي بكم إمام أنتم الأئمة قال تكرمة الله لهذه الأمة بل تقدم أنت فيقول عليه الصلاة والسلام منا الذي يصلي عيسى خلفه قيل منا يعني من أمتنا وقيل منا أهل البيت فيصلون إذا صلوا الفجر نزل عيسى بن مريم للتجار. فإذا رأاه الدجال فر فيلحق عيسى ويفر الدجال ويلحق عيسى ويبدأ الدجال يذوب بشدة الخوف يبدأ يجلس ويرتعب ويدوب فيقبل إليه يقول صلى لو تركه نمات من الرعب فينزل فيقبل عيسى ويضربه بالرمح أو قال بالسيف ثم يريهم الدم خير العيش العيش خير العيش بالدنيا كلها العيش أقصد المعيشة يعني ليس والعهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العهد الذي فيه نبي الله عيسى عليه السلام لكن أقصد خير العيش كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يكون معيس ابو مريم خير المعيشة والطعام والشراب لأن الله تعالى يبارك في كل شيء يعني يقول يأكلون الرمان وتستضلون بقحتها العنقود من العنب يكفي الفئام من الناس في بركة اللقحة من الغنم أو من الإذن تكفي القبيلة كاملة يكفيهم ذبيحة وحدة ويلبت عيسى بمريم زمانا كم يلبت عيسى بمريم وكيف تكون وفاته عليه السلام وهذا سيتكلم عنه الشيخ ونالي الشيخ عبد الرحمن المحمود غدا بني ملايث هذا تعالوا نعود إلى الأشياء التي تسبق خروج الدجال الذي يسبق خروج الدجال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 عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت أقول الصحابي جابر قلت الروم تعني يا رسول الله الروم بيجتمعون في الشام يغزوننا الروم تعني ركزوا يا جماعة ترى سبحان الله اللي ينظر اليوم في الواقع يجد وصل نبي صلى الله عليه وسلم للأحداث كأنك يعني أخذت أحداث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 يبدأ الناس بشدة القتال يرتدون او يفرون قال فاشتريط المسلمون شرطة الموت لا ترجعوا الا غالب واحد المسلمين يقول يا جماعة الجيش الاسلام يتفرق الجيش الاسلام يفر من يبايعني ان نقدم ونموت شارطني شرط ما نرجع الاميتي يعني اما ان نموت واما نرجع منتصرين ما نرجع اما الموت واما الشهاء اما الموت واما الانتصال فالتالي يشترق المسلمون شرطة الموت لا ترجعوا إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل يبدون قتلون قتلونهم يموتون والأحياء منهم ثابتون فيفي هؤلاء فيفيء هؤلاء وهؤلاء وتفنى الشرطة كل اللي تقدموا ماتوا ثم يشترق المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا إلا غالبا فيقتتلون هذا وعد ثاني يحجز بينهم الليل فيفيئوا هؤلاء وهؤلاء غالب وتفنى الشرطة ينتصر الروم مرة تانية ثم يشترط المسلمون شرطة الموت إلى متى نجس قتلون لا لا ترجع إلا غالب فيقتلون حتى يمسوا وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام تسامع المسلمون بهؤلاء التي الشام الذين لوحدهم يقاتلون الروم وأنهم ثابتون وكل يوم يقتلهم الروم وغدا المجموعة في اليوم الرابع أهل الإسلام في بقية الدناء الديار يذيؤون يتوجهون ينهد إليهم يعني يقبلون إليهم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 القسم الميراث بينوين بين مئن ماهم اخوانك كلهم ماتوا قسم الميراث بين وبين مئن مهما ما ابوي مات وعمي مات وخالد الميراث كله لي قسم بيني وبين من افرح بالغنيمة وافرح بالفلوس ايش و هل كله ماتوا قالت باي مير Linda اي غنيمة يفرح واي ميراث يقسم قالت بينما هم كذلك المجموعة التي بقيت المسلمة بينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك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 يختارون عشرة فرسان لأن الجيش اللي باقي حتى ينتقل يعود إلى البلد يحتاج إلى وقت وفي ذلك الزمان يكونون على إبل ليس عندهم قائرات سيارات فحتى يصلون يحتاجون وقت ينتذبون عشرة يبنون اذهبوا على الخيول أسرع بدل ما يمشي ألف بعض يمشي عشرة أسرع فينتذبون عشرة فوارث يبعدون عشرة فوارس طليعة عشرة فوارث طليعة قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الفوارس إني لأعرف أسماءهم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا هل عشره يعرفكم؟ يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم يعرف أن هذا فلان بن فلان يقول أعرفكم لو أريد قلت لكم أسماء العشر وهذا فلان ولد فلان وهذا فلان أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هذا خياله أحمر هذا خياله أبيض هذا خياله أسود هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ رواه هذا الذي أخبر به النبي صلى هذه الحرب أين تقع؟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 ذكر أهل عندها شروحا أنا لكم ما ذكره طيب لأجل الانتهاب نحاول أن نختل ذكر أن نبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال هي طبعا ابتلاء الاختبار الإنسان يتقيه بأن يبعد عنه يفر الناس في ذلك الحين في الجبال الدجال عنده سحر يعني يعمل سحر يخيل للواحد أن أباه وأمه أطلعوا من قبورهم وهم جن تصوروا بصورة الأب والأم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 يقول صلى الله عليه وسلم من يهود أصطهان سبعون الف عليهم الطيالسة أصطهان موجودة في إيران يتبعه سبعون ألف يتبعون الدجال وهم يهود وكذلك أكثر من يتبعه أيضا الجهله من الأعراب والنساء يتبعه كثير منهم لأنها ترى معه بغرجوا ذهبوا وكذا